سبع استمع إلى الجمل التالية وأكمل الفراغات حسب المسموع ثم اكتب الجمل تحت الصورة المناسبة لها واحد حقاً هل ستصبح معلم الرياضيات في المستقبل؟ اثنان أنا آسفة للتأخر يا أستاذي ثلاثة يا سلام كيف ترسم السماء سوداء؟ آه أنت على حق السماء زرقاء